أخيه الذي يشركه في التوجه إليه سبحانه بهذه الدعوات الغاليات في ظل الكعبة ليست صلة لغرض قريب ولا من أجل مطمع يلهث وراءه أهل الغفلة الذين يطلبون الدنيا بأي ثمن ولكنها صلة عروتها الوثقى أن يكون الإخوة في الله شهداء بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يقولون ما ليس لهم بحق ولا يسألون ما ليس لهم به علم وما أعظم وأكرم أن يستجاب لهم فيكونوا كذلك وقد سبقت لهم من الله المنعم المتفضل الحسن، وأن يكون نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه شهيدا عليهم بالإيمان فيسعدوا بأن يرد عليه الحوض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 الأكبر إن إلينا إياهم ثم إن علينا حسابهم.